عليك يا ذا الجلال معتمدين طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذا الجلال بلواه وما به عله ولا سقم اكثر من حبه لمولاه اذا خلى في ظلام الليل مبتهلا اجابه الله ثم لباه ومن ينلذ من الاله فقد فاز بقرب تقر عيناه